ஆஹ் oh. وَقَامَ الَّذِينَ لَنَا مِنَّا وَدَّ كَرَمَ فَأُمِنْتُ أَنَا وُذُقُوا أَن يُهْزَمَ وَذِقُوا إِذْ قِيلَ انْصَبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قُلُوبُهُمْ يَكُنُ حَنَثَ لعني اودع الى الناس لانه من الجن هذا فان رؤنا سبع سنين ذا ابد تَمَاحَ صَبَ تَمْطَغِرُوا فِي صُبُوي فَأَنْ